وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن نص على امتحان المؤمنات المهاجرات وكان صلى الله عليه وسلم يمتحنوهن. ما خرجت كرها لزوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك ذكره ابن كثير وغيره وقيل كان امتحانهن بالبيعة الآتية ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآية ومفهومه أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه والسبب في امتحانهن دون الرجال هو ما أشارت إليه هذه الآية في قوله جل وعلا فإن علمتموهن مؤمنات كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال فقد شهد لهم الله بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة فلا يهاجر إلا وهو صادق الإيمان فلا يحتاج إلى امتحان ولا يرد عليه مهاجر أم قيس لأنه أمر جانبي ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنها في أول هذه السورة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي الآية بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة اي يتتبع فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره فإنهن يخرجن باسم الهجرة فكان ذلك موجبا للتوثق من هجرتهن بامتحانهن ليعلم ايمانهن ويرشح لهذا المعنى قوله تعالى هنا الله أعلم بايمانهن وفي حق الرجال قال تعالى أولئك هم الصادقون وكذلك من جانب آخر وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر هو الزوج فيفسخ نكاحها منه ويعوض هو عما أنفق عليها وإسقاط حقه في النكاح وإجاب حقه في العوض قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال والله تعالى أعلم وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار معلوم أن المؤمنات المهاجرات بعد الامتحان والعلم بأنهن مؤمنات لا ينبغي إرجاعهن إلى الكفار لأنهم يؤذونهن إن رجعن إليهم فلأي شيء يأتي النص على ذلك؟ قال كثير من المفسرين إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية والتي كان منها من جاء من الكفار مسلما إلى المسلمين ردوه على المشركين ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يردونه على المسلمين فأخرجت النساء من المعاهدة وأبقت الرجال من باب تخصيص العموم وتخصيص السنة بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة معلوم وقد بينه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وذكر القاعدة من مراقي السعود بقوله وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه ومما ذكره لأمثلة تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت أي محرم جاء تخصيص هذا العموم بقول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها أي ليس محرما ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم جاء تخصيص هذا العموم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت الحديث قال القرطبي جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد فأقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد أردد علي امرأتي فإنك شرت ذلك وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله هذه الآية وقال بعض المفسرين إنها ليست مخصصة للمعاهدة لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء وإنما كانت في حق الرجال فقط وذكر القرطبي وابن كثير أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت فارة من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ردها علينا للشرط فقال صلى الله عليه وسلم كان الشرط في الرجال لا في النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية قال صاحب التتمة أذابه الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها مخصصة لمعاهدة الهدنة وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن كما قاله ابن كثير وقد روي أنها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي ويدل على أنها مخصصة أمران مذكوران في الآية الأول منهما أنها أحدثت حكما جديدا في حقهن وهو عدم الحليه بينهن وبين أزواجهن فلا محل لإرجاعهن ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم فخرجن منها وبقي الرجال والثاني منهما أنها جعلت للأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن ولو لم يكن داخلات اولا لما كان طلب المعاوضة ملزما ولكنه صار ملزما وموجب إلزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة فإذا خرجنا بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد فلزمهن العوض المذكور والله تعالى أعلم وقوله تعالى فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فيها تحريم المؤمنات على الكافرين والظاهر أن التحريم بالهجرة لا بالإسلام قبلها واتفق الجمهور على أنه إذا أسلم وهاجر أحد الزوجين بقيت العصمه إلى نهاية العدة فإن هاجر الطرف الآخر فبها فهما على نكاحهم الأول وهنا مبحث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها ابي العاص بن الربيع وقد كثر الخلاف في أمر ردها إليه هل كان بالعقد الأول؟ أو جدد لها صلى الله عليه وسلم عقدا جديدا ومن أسباب كثرة الخلاف الربط بين تاريخ إسلامها وتاريخ إسلامه وبينهما ست سنوات وهذا خطأ لأن قبل نزول الآية لم يقع تحريم بين مسلمة وكافر ونزولها بعد الحديبية وإسلامه كان سنة ثمان فيحمل على عدم انقضاء عدتها وهذا يوافق ما عليه الجمهور ونقل ابن كثير قولا وهو أن المسلمة كانت بالخيار إن شاءت فسخت نكاحها وتزوجت بعد انقضاء عدتها وإن شاءت انتظرت انتهى وهذا القول له وجه لأنه بإسلامها لم يكن كفأا لها وإذا انتفت الكفاءة أعطيت الزوجة الخيار كقصة بريرة لما عتقت وكان زوجها مملوكا ولا يرده قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لأن ذلك في حالة كفر الزوج لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسندعو تفسير بقية الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته